الباب التاسع والستون وثلاثمئة باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فَلْيَقُلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أُقَامِرْ فَلْيَتَصَدَّقْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ